وإذا قيل له اتق الله أصدته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتراء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين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 في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.